Kumbele na sheitan wajim Yeah. وَتَكُونَ فِتْنَتُ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَلَ wrong وأنكم أي أنت تخف وَأَن يَتَمَكَّنُوا بِالنُّصْرِ وَلَمْ أَنَّمَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفْكُّوا والله خير ما o a هنا كان صناته مع Le